فقه وأصول فقه نعم وصلنا إلى قوله جل جل في علاه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقبة الأمور في قوله جل في علاه، ومن يسلم وجهه إلى الله جل في علاه، فألا قرأ أبو عبد الرحمن؟ والسليمي وابو العالية وقتادة ومن يسلم فتح السين وتجديد اللام ومن يسلم وذكر البصرون بأنه الأصل عن قائد الجميع ومن يسلم على التخفيف ومن يسلم وجهه إلى الله يدل فعله أي يخلص دينه لله يدل فعله ومعنى الإسلام بمعنى الشامل هو تمام الاستسلام لله إلى لفعله وهذا تمام ركن العبودية الأوحد أو الأعظم ركن العبودية الأعظم هو تمام الانقياد والخدوع والاستسلام مع تمام مع تمام الحب كمال الانقياد والاستسلام التام لرب البرية مع كمال الحب ورسال قال ومن يسلم وجهه قلبه وأيضا يقصد بذلك القلب والوجه ومن يصلي موجهه إلى الله وهو محسن بعض علماء قالوا الإسلام تمام الانقياد لله جل دل وهنا الإحسان هو الإحسان ظاهرا وبطنا بعض علماء قالوا من يصلي موجهه يعني يقيم العبادات ويقيمها على الإحسان وعلى الإحسان بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإن يراك والحق أن نقول معنى الإسلام الشمولي في هذا باب هو تمام الإسلام لله جل في علاه وتمام الانقياد له. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وهو في ذلك مع تمام الإسلام الإسلامي محسن فإنه يتتبع الآثار يتتبع الآثار يعمل بها ولا ينقض جل في علاه بها وما يعبد العبادة إلا إخلاص الوجه الله جل في علاه على وفق ما شرع الله من الآثار النبوية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو هو محسن حالة كونه محسنا ولا يكون محسنا قط إلا أن يأتي بما أمر الله به وإذا أتى بما أمر الله به أتى به وفط الشرع وانتهى عما زجر الله عنه سبحانه وجل في عنا وهذه أيضا فيها دلالة على فضل المؤمن لأن المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم ومن فضل المؤمن ومن أعظم صفات المؤمن على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قيد ينقاد ما تجده إلا هينا لينا رفيقا إذا قيد ينقاد هذه حالات المؤمن وصفات المؤمن فمن ورد في نفسه هذه السمات وهذه الصفات فليعلم بأن الله جل في علاقة حباه حب هذا الفضل وهذه السمات العظيمة الطيبة فعليه أن يزيد منها أن يكون, أن يكون مستسلما تام الاستقلام لله جل فعلا إذا جاءه الشيء عن الله جل أو جاءه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعه نفسه بحال بل هو يستسلم وينقض دائما تمام الانقياد وتراه يبحث دائما عن الأثر حتى يتعبد به لله جل فعلا ففي كل أحواله ظاهرا وباطنا فهو على الإحسان وعلى تمام الانقياد والمتابعة عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن يعني حالة كونه محسنا فيكون أولا محسنا بتمام الاستسلام وتمام الانقياد. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. فكانت مادة المتح هنا فإذا الاستسلام التام لله إحسان ثم بعد ذلك عند إنشاء العبادة يكون محسنا فيها كما قلنا مراقبا ربه جل فعلا ومن يسلم وجهه الى الله هو ومحسن فقد استمسك بالعروة الوسقى العروة الوسقى الأصل فيها انها التوحيد لا اله الا الله والعلماء يعممون بذلك ويقولون العروة الوسقى هو سبيل النجاة من المهركة سبيل النجاة من المهركات يصل به بأمان الى طريق الجنات نعم فيجاو رب الارض والسماوات ومن يسلم وجهه الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوسقى التي لا هلاك بعدها بل يكون بها النلات إذا الأصل في ذلك كما قلنا لذلك قلنا بأن الصحابة الكرام أعظم الناس عقيدة وأحسن الناس عملا وعبادة وتعبدا أعظم الناس عقيدة وأتقنهم عقيدة لأنهم استسلموا لل... للأدلة كأنهم اعتقدوا بعد, بعد الاستدلال لا لا انهم اعتقدوا ثم استدلوا بعدما جاءهم الدليل رتبوا العقيده على الدليل الذي ياتي منقادين لربهم جل في علاه عندما قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم علموا بان له يدا وهي يد حقيقيه تليق بجلال الله وكمال الله وعظمه الله دليل ما, ما ذهبوا يقولون المماسه وغير المماسه ويقولون التشبيه وغير التشبيه ابدا ما اتاهم النص إلا وعملوا به لما قال النبي الجابر ان, إن الله كلم اباك كفاحا اعتقد بذلك على اثر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهو الانقياد التام يصل بانسان إلى تمام الاحسان ثم بعد ذلك ما تراه الا يتتبع الاثار حتى حتى اذا تعبد لا تعبد الا وفق ما جاء به الشر ومن يسلم وجهه الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وإلى الله عاقبه الأمور وإلى الله الأمور فيها بشران نذار في بشاره الأهل إيمان الذين انقادوا وأحسنوا واستسلموا لربهم جل في علاه ما دام عاقبة أمرهم إلى الله جل في ففي الدنيا عاقبة أمرين تكون على خير لأنها لله جل في علاه. والله يريد لهم الخير وبالخير يختم لهم كما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال تعالى فَصَبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للمتقين وأيضا في إلى الله عاقبة الأمور أن الأمور بأسفها ترجع إلى الله حين يبعث الموت جميعا ويفصل القضاء ويحاسب الجميع وتكون كما قال ابن عمر في حديث المناجاة وتكون المناجاة أن الله على ما يخلو بعبده ويرخي عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ويغفر ذلك ويدخله بعد ذلك الجنات لذلك كانت بشارة عظيمة لأهل الإيمان لكنها نظارة أعظم لأهل الكسران ومن يسلم وجهه الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وإلى الله عاقبه الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور ومن كفر فلا يحزنك كفره يعني انت قد اتيت بما عليك واديت ما اتمم الله ما, ما امرك الله به فاتممت البلاغه تمام البلاغ عليكم السلام و الكذا الله جل في علاه جعل لك أعظم الوظائف في هذه الدنيا وهو أنه جعلك وسط بينه وبين عباده وعليك البلاغ المبين قال الله جل في علام إنما على رسولنا البلاغ البلاغ المبين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت به رسالة فقال من كفر فلاحظنك كفر فلاحظنك كفره لأمرين الأمر الأول لأنه بكفره أنت تخشى أن تكون قد عليكم السلام في كفره أنت تخشى أن تكون قد يعني بدلت او قد قصرت في البلاغ لكفره فالله في فعلا أراد أن يزيل عنك ذلك أنت ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت فبرئت ساحتك أمام ربك في فعلا كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال ما على الرسول إلا البلاغ ما على رسولنا إلا البلاغ المبين الغلط المقصود أنت لا تحزن لأنك قد أديت ما عليك وبلغت تمام البلام وان الله تعالى جعل المؤمنين يشهدون لك بذلك ومن كفر فلحزنك كفره في الأمر الآخر أنت لا تحزن من كفره لأن هذه حكمة الله لان حكمة الله اقتضت أن يختم لهذا الكافر بكفره لأنه لا يستحق الايمان أبو طالب نفس الأمر أبو لهب عتبة أبو جهل هؤلاء أساطين الناس وهؤلاء رفعاء الناس ونبلاء الناس في عصورهم في الجاهلية الله جعل خاصف بهم وأذلهم أيما زلة وسغارا وسغارا وحقارة لا تكبروا على ربهم جل في علاه وتجبروا وقد عصوا رسله وجحدوا بالآيات وكان ظاهرا منهم في هذا الباب قال لا يحزنك هذا لماذا أن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه لو كان فيهم خير للهداية لهداهم الله جل في علاه الله, الله تعالى نشر الدواب عند الله السمو البكم الذين لا يعقلون الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لذلك قال الله عنهم في كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا إنهم إلا كالأنعام بلهم أضلوا هذا ظاهر جدا في هذا الباب على أن الله جل, جل في علاء يواسي نبيه وقد قال لعلك داخل نفسك ألا يكون مؤمنين ليس عليك ذلك فهم محل فهم محل غير قابل للإيمان لذلك اقتضت حكمة الله الرحمن سبحانه وتعالى أن يكون أن يكون هؤلاء من الصنف الثاني الذين كتب الله عليهم الشقاء قال تعالى ومن كفر فالأحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا فلاحظوا ككفره ولأن وال والذي تراه منهم من الجحود والمكران والتغيان والتجبر والتكبر حسابه عندنا عندما يرجعون إلى ربهم جل فعلا يعني ما منكم أحد إلا, إلا سيرجع إلى ربي جل فعلا أنتم إلى ربكم منقلبون وعلى أعمالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فقال الله جل فعلا إلينا مرجعهم لا يفوتون إلينا مرجعهم فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا, بما عَمِلُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ دَلَّهِ فَعْلَى أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغاضل صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وقال الله تعالى ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عفيد عليكم السلام وبركاته إلينا مرجعهم فننبذيهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور إن الله عليم بذات السدور هنا أيضا دل الأمر شوف هذه مهمة جدا ما تستفيدون شوف ردوا, ردوا أول الآية صدر الآية على عجز الآية فما تستفيدون لما ختم الله جلش علاء الآية بقوله إن الله عليم بذات السدور لا تستبدون بذلك هنا من أركزين ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله جيد لكن أنا أقول صدر الآية مع عجز الآية سيتبين منه أمور أخرى نعم ممتازين هي أصل تفسير لقوري فلاحظونك كفره فإن الله جلالك علاء عالم أنهم ليسوا محلا قابلا للإيمان فلا, فلا عليك منهم ولذلك قال ان الله عليم بذات الصدور أنهم, انهم زاغت قلوبهم لذلك ازاغ الله هذه القلوب كما قال الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقال الله تعالى فمنهم من هذا الله منهم من حقت عليه الضلاله فمن الله, ومن الله ومن عليه الضلاله ومن كفر فلحزنه كفره لنا مرجعهم فننظم عملوا ان الله عليم بذات الصدور نعم وانت وانت في الدرس له في الدرس ماشي. قال الله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب الغليز نمتعهم قليلا نمد لهم من الأجال في الدنيا ونمكن لهم في هذه الدنيا نعم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليز فعمال نمتعهم قليلا فيها استدراج من الله جل وعلا لهم هؤلاء القوم لما يعني الله تعالى يبتلي العبد نجا أن ينتبه نجا أن يقف وقفه عظيمة من أجل أن يرجع من أجل أن يأوب أو يتوب سرعة الفئة والأوبة إلى ربه لكن هناك هناك أناس لا فيهم هذه البلاية تزيدهم قنوطا وكفرا فيفتح الله عليهم كل الدنيا بأسرها حتى إذا ظنوا أنهم ملكوها أخذهم بغت كما قال الله جلال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عداب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فهنا قال الله جل وعلا نمتعهم قليلا نمتعهم في أمر الدنيا بالصحة والعافية والمال والوجاهه والسلطان والقوة والتملك والسلطان ويحسبون أنهم, أنهم على شيء وليسوا على, على شيء فإن الله جل فعلا قد عجل لهم الطيبات التي أتوا بها في هذه الدنيا حتى إذا وقفوا أمام ربهم جل فعلا لم تكن حسنة تشفع لهم عند الله جل فعلا نعم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم العدم نلجئهم إلى عذاب الغليد عنا لجئهم إلى إلى إلى إلى النار بعد الحساب لأنهم سيبعثون قال الله تعالى كما بدأن أول خلق نعيده وابين النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون جميعا إلى ربكم تحشرون حفاة عراة غرلا حفاة عراة غرلا يعني غادر مختنين مستعين مهرولين إلى ربهم إلى ربكم لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عيشة قلت ينظر بعضهم إلى بعض قال لا الأمر أشد من ذلك أشق ابن ابنة الصديق نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلظ وهذا الفقيه هو الذي ينظر في حال الناس إن وجدت أن الرجل كلما أحدث لله معصية أحدث له نعمة وكلما, وكلما عاند وجحد ونأى بصدره عن طريق, طريق, طريق المتقين وسبيل المؤمنين وترى بأن الله يزيد له في العافية وفي العطاء اعلم أن هذا المرء مغبون مفتون مأفون أراد الله يزيد له فتنته قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهملي لهم إن كيدي, إن كيدي متي فيجعل الله يزيد لهم صولجان في هذه الدنيا ولهم الدولة ولهم أيضا الكلمة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ثم العذاب الأليم قال نلجئهم إلى, ثم إلى عذاب غليظ وغلظ العذاب من هذه النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأت يؤتى بالنار لها سبعون ألف زمام كل زمام يدره سبعون ألف ملك والله وصف ما يحدث معهم فيه في النيران وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وأيضا قال تعالى جاء ما حدث معهم في نار جهنم ونادوا يا مالك ليقد علينا ربك قال إنكم ماكثون والسيخ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم لا مخزنة لأن تكمل منكم أتون عليكم آية ربكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله تعالى النار وحالها مع الكفار إدار رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك سبورا لا تدعو اليوم سبورا واحدة ودعوا سبورا كثيرا قال نمتعهم خليص من الطرم إلى عذاب غريض وقد قال الله تعالى بأن هذا العذاب أسباب الموت بأسرها تحويت بهم ولا يموتون وياته الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قال الله تعالى ولئن سئلتهم من خلق السماوات والارض لا الله قل الحمد لله ولئن سئلتهم من خلق السماوات والارض لا الله يعبدون, الأصمان. يعبدون الأصمان. الشمس والقمر ويعبدون من غير الله دل ما ومع ذلك بعدما ترى بعبادتهم من غير الله إنهم إنهم يعتقدون بأن الرزق بيد الله جلال وأن الذي خلق السماء العلا وأن الذي خلق الأراضي والأنهار والأشجار والبحار والجبال هو الله جلال على إقرار تام على الربوبيت لا معنهم عندهم شرك في الربوبيه أيضا لكن أقصد في الخرق والصنع والرزق والعطاء والمنع والأحياء والإماتة يعتقدون اعتقادا تاما بأن الله جلال فعلا هو على كل شيء قدير وإنسا أدهم أن خلق السماء والرد الله قل الحمد لله يعني أحمد الله فعلا أنك أن الله جل فعله أظهر لك ما يبطنون وأن الله جل جعل لك الحجة عليهم والبينة عندك لا عندهم بأنهم أقروا بربوية الله جل فعله وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق الصانع الرازق المدبر سبحانه جل في فعله إذن هنا الله جل يبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن وجه المناظرة معهم أو وجه المجدلة معهم بعدما يعني اتفقوا على ربوبيه الله جل وعلا أن تجرهم الى إلى المختلف فيه كان حريا بهم ما داموا قد اعتقدوا في الله جل وعلا وان الله هو الحق وان الاله الحق وان الله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرزق سبحانه جل وعلا اذا وجد إفراض بالعباده فلما فلما تصرفون العباده لغيره لما تعبدون الاصنام التي لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ولا تسمع لكم دعاءا ولا تجيب فلذلك قال الله جل وفعله للنبي قل الحمد لله وخيمت عليه الحجة من أنفسهم لذلك قال بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون يعني ما دمتم قد ما دم قد أقررتم بأن الله جل وفعله الذي رزقكم وخلقكم وأعطاكم منعكم وأحياكم واماتكم وهو على كل شيء قدير لما لما صرفتم العباده لغير الله لا نافع الذي لا رتقا والذي يستحق أن يعبد إني والجن والانس في نبأ عظيم اخلق واعد غيري ارزق ويشكر سواي خيري للعباد نازل وشرهم الي صاعد اتحببون لي بالنائم وهم تباغضون الي بالمعاصي وانا أكلهم على على فروشي فهنا الله جل على بعدما أقام عليهم الحجه وقال قل الحمد لله وقال قل الحمد لله أن أقامة الحج عليهم بأنهم أقروا اقرارا تمام بتمام ربوية الله تلاشى له فواجب عليهم أن يتعبدوا لله وحده لا شريك له أن يتعبدوا لله وحده لا شريك له وألا تكون المسألة على على صرف العبادة غير الله مع اعتقادهم بأن الله الذي خلق ورزق واعطى ومنع قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وفي قوله بل أكثرهم لا يعلمون هذه الدلالة واضحة جدا على أن الكسرة الكافرة ليست مراضة بل الكسرة مزمومة وليست ممدوحة وهذا جاء به الكتاب ناطقا قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا وهم مشركون إذن الأصل في هذا الباب أن الكسل كثير على الكفري لا على الإيمان والكسل كثير على على الانحرافي لا على الجادة لذلك أن النبي بين في آخر الزمان الأمة ستأتكة على الطائفة القليلة قال ولا تزال طائفتهم من أمتي على حقت ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا ولا من خذلهم وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قليل كما لما سئل النبي صلى الله الغرباء قال أناس قليلون صالحون قليلون فيه وناس كثير يعني فيهم الفسق أو قال قليل من الناس صالحون يصلحون ما أفسد الناس من سنته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وله سألتهم من خلق السماوات الأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعني واجب عليكم ان علمتم أن هذه السماوات العلى وترون فيها ما فيها من بديع الخلق وعظيم الربوبية وهذه الأراضي او الأرض التي لا تميد بكم والتي جعل الله مهدا لكم تسلون فيها دون تعرج ولا اضطراب وهذه الأشجار والأنهار والثمار والبحار وكل هذه الآيات العظيمة التي تدل على الله جل وعلا أنتم أقرتم بها اذا الواجب عليكم ألا تتعبدوا إلا, ألا تصف العبادة إلا له وألا تشركوا بالله شيئا هذا الذي يجب لأن الله جل وعلا بينا أن ربه لازم للإلهية تستلزم الالهيه قال الله تعالى يا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذي ما قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون طيب نقف عند هذه الآية نازلنا مع التفسير نقف عند هذه الآية والفوائد المستنبطة صدق العبودية مع صدق الاستسلام لله جل في العالم. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويصل به إلى الإحسان وهو محسن العمل مفهوم مخالفة يعني من لم يسلم وجهه لله جالف علاء ولم يكن محسنا فله النيران على المرء أن يهتم بما خلق له على المرء أن يهتم بما خلق له يمكر الله بالكافرين يمكر بالماكرين الكافرين يمكر الله بالماكرين الكافرين نعم لو فيها سؤالة فضلوا أنظر من أتاني ونبدأ بالوسطية إن شاء الله أوفق بينكم وبين الذين يزورون. جهد يسأل ما أدري الله أكبر الله يجعل ذلك في وزين حسان الترفي يجعله نعمة نعمة ما يفعل الحكم مفهوم مخالفة بأن ما لم يحسن في إسلامه فلا يران فهل المراد الصدق في التسليم أم المرتبة الثالثة في الإسلام الإحسان؟ لا لا المراد الصدق في التسليم في هذا الباب. لابد أن يكون صادق التسليم وبعد ذلك والأمر الثاني يكون أن يكون محسنا عند العباد ولح أصل الإحسان أن بها على وجهها على وفق الشرع. ثم يرتقي بها المراتب العليا المراتب الكمال الواجب والكمال المستحب بعدها هل أدين أم المسجد يعتبر بدعة لأنه مخالف لأفعال أسمان؟ لا ما يكون بدأ لا لا لا يكون بد اللهم أمينًا أمين. جعل الله من سناك تعرف وناس الله هذا التوفيق من الله تعرف على فقل الله تعالى, تعالى من بكم النعمة فمن الله فأعلى المرء أن يكون شاكراً لربه على التوفيق والتسديد من استفأ الله تعرف على أن يكون آلة في العلم ونشر العلم والفضل في هذا من التي أنعم الله بها على العباد سبحانه رب العظيم يعرف المر ويعرف قدره وقدر كل مرء ما كان يحسنه نعم وأعظم العلم مع نشره في المسجل